يبا كون كون شنو طاح الغدا بط... الطيارة بتطير اوه الطياره بتطير زين زين بس اقول منو كابتن الطياره انا انا عارف الرادود صلاح رمضان وبمشاركه الرادود عارف رمضان وشاب علي الوايل ولا تنسون جمان ابو عباس وايات الرمزي <تصفيق> ما الله عليه ما شاء الله الله يعطيهم العافيه ومأجورين ان شاء الله زين انت حن قلتوا لي طياره وطيارة, وطياره بس ما قلتوا لي من مهندس الطيارة ياه يبقى ما عرفته لا ما عرفته مهندس الطيارة حسام يسري هي خش خش خش خش خش خش مهندس انتاج زون فوكس للانتاج الفني تليفونهم 7452462 وبعد 9400445 اوكي هذا العمل برعايه الحياه ميديا تليفونهم 539877 ما شاء الله عليكم زين خلينا نروح بسرعه عشان نحصل مكان زين لا ياخذونه صح صح يلا يلا يلا يلا تعلن الخطوط الجويه ان اقلاع رحلتها إلى مدينة مشهد المقدسه فعل المسافرين التوجه إلى البوابه رقم 8 استعدادا للسفر سائلين من الله أن يتقبل زيارتكم بحق محمد والي محمد tayara yanqaw بيلجمان تصير مثلي البرق سيري شوقي تعدل حد عجل يا هالربان قلب علاني ران يتلهب من الزمان خل جمرتك وبرد خل جمرتك وبرد لا ما بعدج الخذني وصحنا يلا بعدج الخذني وصحنا نزلني الان اريد الان وطير يطير يطير يطير يا طياره طيري يا طياره يلطو طيري المولاي روح ضوى عيناي العطش للمي عالم ولهالشي تعنيت عبد الوطن والبيت للطايره دي جيت حتى اقصد المشهد حتى اقصد المشهد عنيت قلبي حققت لي ربي عنيت قلبي حققت ربي, ربي, ربي, ربي, ربي لما صحيت بنسان اديني بسر لما صحيت بنسان اديني بسر طير طير طير طير يا طيار يا طيار ينطوط يا طير طير يا طيري طير طيري الله فتح الجناحين خلي تقر العين الحين اريد الحين تفتح قبالي تفتح قبالي ويلا حمليني فوق وديني للمعشوق قلبي براه الشوق عن الله دلالي على الله دلالي الله يساعدني عشقي شغل ذهني الله يساعدني في شغل ذهني بيصنع احسان وبيصنع احسان طير طير والله طير يا طير ديني الخياسه غير يطير يطير يطير يا طياره غير يا <تصفيق> يا طائرة بشواك جيتك وانا يلا قطع الافق وخديني للغالي, واخديني للغالي جيتك يا شال خبر الجبل أمل وتمنى استعجال نمشاي وترحالي نمشاي وترحالي طيري على اسم الله يلا الولي الله طيري على اسم الله يلا الولي الله لزيارتك عكشان منين نصح هسه لزيارتك عكشان طير طير طير طير يا طياره فن للحظرة بس وجهت نظره لعيون من ظهرة صارت دمعي يفوص صارت دمعي يفوص من دهشتي وعجبي زاد النبض قلبي وناديت يا ربي ش الحب ها والنور ش الحب هزين كل تشوف العين لاعتقد هزين كلت تشوف العين نادت من زمان يا دي الخص حسن نادت من زمان زمان زمان طيري طيري طيري وديني للرياض يا طياره يا رب قوتي طيري يا الله زيارته يا وديني الخص تكا جنووا ولا هاي وين الخصاس طير طير طير طير يا طير